ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن, ومن وحي العلماء النبي يقرأ الحسى والحسير ويعودهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين الزهر أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة شيطان <تصفيق> لما في الصدور, في الصدور فالله خير حافظا إلى كل مهموم إلى كل مغموم ما إلى كل مشهور ومنصوص ومعيوم إلى كل مريض.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 الروقية الشرعية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ وَمِنْ وَحِي الْأُولَمَاتِ الله سبحانه شرع على أسباب بها وأمر بالتوكل ولا منافات بين هذا وهذا فالمؤمن يتوكل ويعمل بالأسباب فالتوكل لا يمنع الأسباب والأسباب لا تمنع التوكل وإنما المصيبة أن يتوكل ويدع أو يعمل بالأسباب ويدع التوكل والواجب تزنع بينهما هو بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبق الأسباب وأن كل شيء بيده جل وعلا فمن حفظه الله هو المحرور ومن أرد الله به شيء أن نزل به ذلك الشيء والكوى لكن العبد عليه يخبر الأسباب يا مغيث الغايثين ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذيب الباس وشفعت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الرقية الشرعية الرقية الشرعية ولهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظ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 غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 ربهم واولائك هم المفلحون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنَ أهل الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِن بَعْدِ مَا لِكُمْ كُفَّارَةً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أُوْفُسِهِمْ حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أُوْفُسِهِمْ مِن بعد ما تبين لَهُمُ الْحَقُّ فاصبروا واصبروا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ النَّضِيرِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَنَا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 كم تركوا من جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 سنا برقه يذاب بالبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَضْرِبُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ أَكِيدُونَ فَلَا تَنظُرُونَ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 أنفسكم أذلا تبصرون ما زاغ, ما زاغ البصر وما طغى ثم رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا, خاسئا وهو حسير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 فَمَا لِلَّذِينَ قُضُّوا ذِرَارِ الدِّيَارِ سِيمَ وَلَا مَا مَلَكَتْ فهم فيه سواء اتى بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم ذرينا وحفدا ورزقكم من الطيبات أفذ بالباطل يؤمنون وَذِكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ لَا يَمْكُثُونَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إليهم وأعتدت لهن متكئاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهم فلم نرئنه أكبرناه أكبرنه, أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله حاش الله ما هذا بشرا حاش الله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان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 وما أنزل على الملائكيين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنون فلا تكفر فيتعلمون منهم ما ما يفرقون بي بين المرء وما هم بطار نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن أذق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك فغلبو هنالك وقلبوا صاغدين وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليم سحرهم من سحرهم أن تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا لا تخف إنك أنت الأعلى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 وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقا موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا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 إلا بسلطان فبأي آل ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من نار من ناره ونحاسه فلا تتصيران يرسل عليكم ما شواظ من نار بالنار ونحاس فلا تصران بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا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 وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله خير حافظا وحافظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان ماردا إن كل نفس لما عليها حافظ يا أيها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 وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ يزيد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ إِلَّا ونقص من الأموال والأوفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إن الله، قالوا إن الله، إليه الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا, قد جمعوا لكم فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَظَنُّوا بِاللَّهِ خَيْرًا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 لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوفهم لياء فلا تخافوهم وخافون فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله حسب الله سيأتين الله من فضله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 إنا إلى الله راغبون وظنن إذاب إذ مغضبا فظن أن لن قد رعلي فنادى في الظلمات اللّا إلّا إله إلّا فنادى في سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَّ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ وَاسْتَعِينُوا بِصَبِيرٍ وَاِنَّهَا لَكَبيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر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 من شر ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيدكم بكلمات الله الثامات من شر ما خلق أعيدكم بكلمات الله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 ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس وعين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل دا يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن من شر كل نفس نوعين معجب أو عين حاسد ومن شر سحر ساحر أو كيد كاعد بسم الله رقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد النذ حقد ومن شر حاسد النذ حسد ومن شر ساحر النذ سحر ومن شر ناظر النذ نظر ومن شر ماكر النذ ماكر بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيدكم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 أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم بط حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام أو على العافية في الأبدان أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دماثة الخلق وطيب المعشر أو على حسن الذوق جمال الملبس، اللهم أبطل العين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل العين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل الحسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأيون أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت ومع الأبناء أو على السعادة مع الأهل. والأبنى. الزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أز الأذان وضررها وشرها اللهم أبطل الآثار اللهم أبطل سحر ساحر الندى سحر سحر منتقم وحاسد وحاقد سحر مأكولا ومشروبا أو سحر معقودا ومفوتا أو سحر عقد بالاسما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 الجان <سؤال> اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان أصل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أصل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أصل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أصل الله العظيم رب العرش لاذي من الله العظيم رب العرش لاذي من يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش لاذي اللهم شرح صدورهم وأزيلهم أمورهم ويسر أمورهم اللهم أهد قلوبهم اللهم يسر أمورهم اللهم رفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعل في حسن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحم اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أوده حفظهما وهو العليم العظيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يقل لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قوما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يقل لكم من ذنوبكم ويجركم من فسيكفيكم الله وهو سميع عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء معذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الله لا اله الا توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا اله الا هو توكلت وهو رب العظيم حسبي الله لا إله إلا هو لي توكلت وهو رب الأرش عظيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقل بليك البصر خاسيا وهو حسير أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله قال موسى ما جئتم بي السهر إن, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يسهر عامل المسدين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يضلح الساحر وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء وإيكا ذو الذين كفروا لا يزلقونك بأبصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, يسرا فإذا فرغت فانصر إلى ربك فرب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصر الناس أشتاة يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقيل يا أرض لعيناءك ويا سماء وقلعي وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفيين بسم الله أرقيك من كل دان أذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله اعيدك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاد المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسل بما أرسل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وطعنا وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن سينا وخطئنا ربنا ولا تحمل علينا يسرنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَيَا تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حسبي الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 وما هم بضارين بِهِ نبيه من أحد وما هم بضار نبيه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترهما له في الآخرة من خلاقة ولبئس ما شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطن ما كانوا يعملون فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيثه تا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا هبا أم من ثراء وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوا هبا أم من به كيدا فجعل لهم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد نذ حسد إذا ززلة الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا ززلة الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا ززلة الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْهَا أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَتْ وَأَذِنَتْ إِلَى رَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرَفُوا وَأَصْبَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ, بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا يا قلب إليك البصر خاص يا وهو حسير ويكهد الذين كفروا ليزنيقون كبيبا صاريم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فسيكفيكهم الله والسم والعليم الله والسم والعليم أليس الله بكافن عبده أليس الله بكاف عبده ويخويفونك بالذين من دونه ومن يضن لله فما له من هاد يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لتنذر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 وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائي الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتماه شهاب ثاقب وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون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 قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أرسل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا دعاء الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم قل أُوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقلوا إن سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد فأمننا به يهدي إلى الرشد فأمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إِلَّا ليعبدون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين ألا علي وأتوني مسلمين وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ الْعَرْشِ العظيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أم يقولون نحن جميعاً منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ودها وأمر تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الله الخالق البارئ المصور لولا اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء رحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وإذا مرض فهُو يشفين وإذا فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدوء وشفاء ثم أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فأنزل السكينة عليهم وعثابهم فتحا قريبا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين قال رب شرحي صدري وييسرني أمري أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَأُوَاعِلَ نُورًا مِنْ رَبِّهِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنْقَذَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْر يسرا فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظاً من كل شيطان ماردة إن كل نفس لمن عليها حافظ إن كل نفس لمن عليها حافظ ونقد جعلنا في السماوات رجاء وزينناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان رجيم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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين يحاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك بسم الله بسم الله بسم الله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 أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر اللهم رب الناس أذهب البئس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامه اللهم أذهب حرها وبردها واصبها اللهم أذهب حرها وبردها واصبها اللهم أذهب حرها وبردها واصبها حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَمَنَ الرسول بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفْرَزُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه أعوذ بكلمات الله الدامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات كله من شر ما خلق أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها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 من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يمتع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هم الشياطين وأن يحضرون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 من كل شيء يغذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ديعين بسم الله تربة أرضنا فريقة بعضنا شفاء سقيمنا بإذن ربنا اللهم أذهب الباس رب الناس اشفى وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافني في بدني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 طبها عزي لا إله إلا الله العظيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا دل جلال والإكرام يا حي يا قيوم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 اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعور بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله